بسم الله الرحمن الرحيم مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم مد صعد المنبر بأبي هو ليرد الحقوق ويعلن الفكرية جمعاء أن أكرمكم عند الله أسقاكم صعد المنبر أمام الناس. فنظروا إليه ونظر إليهم واجتد البكاء في المسجد قام مسوكعا على خسر المنبر حتى المنبر يبكي وقال يا أيها الناس من ضربته من أخذت له مالا هذا مالي فليأخذ منه من ضرب له جسدا هذا جسدي فلي اقتص منه بل يقتص اليوم قبل ان لا يكون جر من ولدينا فقام عكاشا فقام عكاشا انه اقتص منه اصبي امام الناس طائلا يا رسول الله اما انك فالطلبت القطاع صمي فانا اريد ان اقتصمي فانا اريد ان, فأنا أريد أن انك يوم كنت تصوّل الصفوف يوم بذر فعمتني بأصمت يدك بخاصرتي وقد آلمتني وأنت عرف أن أبتك الآن للقصاص فقام علي رضي الله عنه فقال أنا في القصاص أنا في القصاص فداءً له كيف لا يكون له فداءً وهو الذي قال بأبي هو أمي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحد إليه وولده ووالده والناس إسمعين بدلك من يقصر عن فداك فما شهر إذن إلغى فداك أروه وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك إذا سبك الدموع في خدود تبين من فكى من من فراجى فقال صلى الله عليه وسلم لا يا علي بل يستط مني فأمر بالعطى فأمر بالعطى التي كانت معه يوم بدر فأثي بها ورفعها عكاشة ورفعها عكاشة في يدك واتجه نحو المنبر وارتبع فوت البقائح المسجد موقف من أسكس المواقف وأصحابها على أصحاب محمد حبيبهم في مرض شديد وصحابهم من الملخ منه أمام الفاش على منبره فلما وصل عطاشة إلى المنبر ألقى العطاء من يده ثم ضمن اسم الشريف ومرضغ والشروف والسن صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديداً وهو يقول جسمي لجسمك فداء جسمي لجسمك فداء فبجى المسجد بالبكاء اللهم صلي وسلم ودارك على عبدك ونبيك محمد فعلى آله وطأله أجمعين اللهم صص على محمد الأولين اللهم صص على محمد في في الآخرين اللهم صص على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم السرين اللهم اجعلنا محمدا خير ما نبيا عن أمته اللهم اجعلنا محمدا خير ما جزيك نبيا عن أمته اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع صنةه ونصرة دعوته أوردنا حوضه وافتنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى جبسنا مضفله يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تبتنا بعده تبتن اللهم إذا أردت بعبادك شفنة فأخذنا إليك غير نفسونين